25% छः नम्बर, नम्बर तीन हजार एक छहत तुम्हारे मेर पैर नीचे Solution for humanity Oh oh oh قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شاي قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا تيم يحافظون ومن اغلو عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جمعوا বল তুম স্নেহিম হামিদম সর আসল المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنجم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 ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون ورمين مشتبها وغير متشابه أو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 لا تدركه الابصار وهو يدريك الابصار وهو اللطيف الخبير الله اكبر الله اكبر سميع الله عليم حميد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 as alaykum wa rahmatullah as alaykum wa rahmatullah as alaykum wa rahmatullah as alaykum wa rahmatullah Who was the first prophet?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 এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ আলা কোরআন কে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মমিনের সম্পদ নয় महान शाथे, आशून, कुरान महान सम्पद शब्द परवर्ती अनुष्ठान पिस his إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنمها الأشقى الذي يصلم ما يرى الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فلتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر, أكبر سعع الله لمن حميده ربنا তিন চাল ওয়েরি Let me out. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو, عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا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 কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে হামলাটা একটু দাও না দাও না দাও না দাও না দাও না দাও না कख सामान्य उपहार होते महामूल्यवान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 Peace TV মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর যাকাত পাঠিয়ে দিন Peace TV কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং যাকাত পাঠানোর ঠিকানা IRF AID Bank Quadrant Court 48 Kelthorpe Road Birmingham UK পোস্ট কোড B15 1TAH শর্ট কোড 300083 সেফটি BIC কোড IBO VZB22 IBAN GB52 ALOYD30963401 जिरो डबल व्री टू थ्री जिरो टू इस डलर अट्ठाट नंबर जिरो डबल वन थ्री टू थ्री जीरो थ्री टा पाठिएमेल कर समाधान